يا لطيف يا رحمن اللهم ادمر كل كل جن عاشق كل جن عاشق للحرام كل جن عاشق للحرام متلبس باجساد المسلمين ساكن في اجساد المسلمين مستقر في الرق مستقر في الرق مستقر في الرق مستقر في الرق مستقر في الرق مستقر في الرق مستقر في الرق مستقر في الرق مستقر في الرق او في البطن او في البطن او ص منشر المشرود دوود قال اللي تشر مححضرود ود قال اللي سحد المضرود دو قال اللي ت المحود فيه سو فيه سووار فيه سووار فيه سو وطال فيه سو قال فيه سو وطقال فيه سو قال عور بال الله جميعش الع بسم الله ش مع الرحييمين إن هنا وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا ان يشتعل داخل, داخل الجسد بسم الله يحرق داخل الجسد بسم الله يحرق داخل الجسد بسم الله يحرق داخل الجسد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا من المؤمنين والمؤمنات ثم لم يأتوا صلفا عذاب جهنم فلق قالوا حريقوا قالوا شنقوا قالوا شنقوا قالوا شنقوا قالوا حرقوا قالوا احرقوا قالوا شنقوا بسم الله يحرق من سكن في الجانب العيسر. بسم الله يشرح. على الجانب الايسر بسم الله يحرق من سكن في الجانب الايسر بسم الله يحرق كل ثعبان وكل عقرب وكل جن غواص وكل جن طيار وكل جن الدماء. بسم الله يحرق كل غواص بسم الله يحرق كل غواص بسم الله تحرق كل عقرب بسم الله يحرق كل ثعبان صنعي ضد كل عقرب صنعي ضد الحيات صنعي ضد كل عقرب صنعي ضد الحيات صنعي ضد كل ثوني علي قوم الحيات بسم الله يحرق كل حالك في المسح ثوني على سم العقرب ثوني على لكم من فيه صور فيه صور ودس فيه مقبره ودس في مقبره ودس في مقبره ودس في مقبره بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق داخل الجسد بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق داخل بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق من سكن الروح بسم الله يحرق من سكن الرأس ومن سكن الأمعاء ومن سكن البطن ومن سكن الصدر ومن سكن البطن بسم الله حرقا شديدا شديدا شديدا حرقا شديدا حرقا شديدا حرقا شديدا حرقا شديدا بسم الله بسم الله الاعظم بسم الله الاعظم بسم الله الاعظم بسم الله الاعظم بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل بسم الله يحرق كل في هذا الجسد بسم الله يحرق كل جن في هذا الجسد بسم الله يحرق كل جن في هذا الجسد بسم الله يحرق كل في هذا الجسد بسم الله يحرق كل جن في هذا الجسد بسم الله يا صالِمِ الوجين صالِمِ السحن صالِمِ السحن الأسود السحن اليهود السحن اليهود السحن اليهود السحن اليهود السحن اليهود, سشر اليهود, سشر اليهود, سشر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود يحرق كل خادم لسحر اليهود يحرق كل خادم لسحر يحرق ملوك الجن الكفراء يحرق ملوك الجن الكفراء يحرق ملوك الجن الكفراء يحرقون يحرقون يحرق خدامهم وأعوانهم يحرق خدامهم وأعوانهم يحفق قدامهم وأعوانهم يحفق قدامهم عوالهم يحرق قدامهم وعوالهم يحرق كل خادم المساحر يحرق كل خادم المساحر يحرق يحرق كل معين المساحر يحرق كل معين المساحر في هذا الجسد اشتعل عليه نار داخل الجسد اشتعل عليهم نار داخل الجسد اللهم كما خرجت سحرا اللهم تتبعه بالنار اللهم كما خرجت سحرا اللهم تتبعه بالنار اللهم اشعلنا سي اللهم اؤكد لنا في اللهم اؤكد لنا في رأسه اللهم اجعل الرق يغلي اللهم اجعل الرق يغلي يغلي يغلي, يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي اللهم صب فوقيهما ماء ساخنا اللهم صب من, من, من, من, من فوق رأسهما ماء ساخنا اللهم صب من فوق رأسهما ماء ساخنا اللهم من تحته ما باردا اللهم من تحته ما انثلج اللهم من تحته ما انثلج فتتصلب به العروق تتصلب به العروق تتصلب به العروق اللهم تتبع ابنائه اللهم تجبعه بالنار داخل الجسد اللهم تجبعه بالنار داخل الجسد اللهم اجعل دماغه يغلي دماغه يغلي يغلي يغلي واحرق لحمها شديدا واحرق لحمها شديدا واحرق لحمها شديدا اللهم اجعله يتصبب عرقا يتصبب عرقا هل من مغيث ولا مغيث اللهم يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا سميع يا مجيب يا يا مجيب يا يا مجيب, يا, يا مجيب اللهم انا على بابك واقفون لرجاء ليرجعك امني اللهم امننا بجند بي... من عندك <تكت> بجند من عندك <تنزك تكت> بجند من عندك <تنزك تكت> بجند من <تنزك> <تكت> <تكت> هذا الخديع يعذبون هذا الخديع <تكت>. اللهم صلي عليه ملائكه يضربون وجهه يضربون وجهه يضربون وجهه يحرقونه يحرقونه يحرقونه يصلبونه يصلبونه يحرقونه بح تش النض بح تش النضها بحار تش بال النضها بحال تش النقااب بربر بحاج تش النقااب بر بحار تش بال النقابر بر عليك بكل تشرج بالزفين المضات ال في حمي او في حمي ميس اللهم عليك بكل قادم المسح كل قادم المسح كل قادم المستشهد اللهم احرشني اللهم احرشني اللهم احرشني الحرقه الشديد اللهم صل على من يعذبهم صباح مساء اللهم اشرح لي النور احرقهم بالنار احرقهم بالنار احرقهم بالدخان واحرقهم بالدخان واحرقهم بالدخان واحرقهم بالدخان واحرقهم بالدخان واحرقهم بالدخان اللهم احرقهم باياتك وكلامك اللهم يا ربنا وملكنا اللهم انصرنا على من اذانا اللهم اكفرنا على ومن اراد المسلمين بيئس فرضك ايده في نحره اللهم اجعلنا في نحورهم اللهم اجعلنا في نحورهم اللهم اجعل كلامنا سهاما عليهم بالله سهاما عليه بالله سهاما عليهم بالله سهاما تقطع اوصالهم تقطع اوصالهم تقطع امعاءهم تقطع امعاءهم تقطع امعاءهم, تقطع أمعاءهم. تقطع أمعاءهم. اللهم محرك حال الله مححر حال فسل الخض حال فكش الحطض حال فك س حض الله مععل لللتشش استؤ فيه سل عمراد فيه ثم عمراد وسل المسردان استؤم فيه سمراب ع ووس المسررد استؤ فيه ثممراد ع وصل المسردان تؤم فيه ثم عمر ع وصل المسدان استؤ فيه ثممراب وصل مسدان الله ما ش دوست في ن قاح في ن قاح فيين قح فيين قاح فيين قح فيين ق فيين ق فيين تعامل ال فام وياناجل س دست في طعا د في في الغمة وستقر في الغ وستق في الغون وستقدر في الغون وستق في الغون وقدر فيظ الله مع بخشقا قالون إ الله المقااض هل المقااض تش ش تش ال ت الواري وال ب تشن السواري والبدان تش الواري والدان تش السواري وبد تش السواري وال دان تش الواري و بد ت ال تش ال ال تش الججا تش الججا تش الججا تش جا في كل تشهير مرشوش في كل تشهير مرشوش في كل تشهير مرشوش في عدة ذلك في عدة ذلك اللهم عليك بكل خائن বি খবর يا الرحمن الرحيم ما جئتم به سحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله السحر <تصفيق> ان اللهم عليك بالاسهار كلها اللهم عليك بالاسهار كلها اللهم عليك لنا مشارف الشرب اللهم عليك لنا مشارف الشرب في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره اللهم عليك بمن دفن تحت السحر في مقابر اللهم عليك بمن دفن السحر في مقابر اليهود اللهم دمري الاسهار كلها النقاابز في المقابر في النقااب في الننتاب اللهم عليك بمن شرفة تشرة في المقااب اللهم ما عليك ب شرفة تشر في اللهم عليك ب حة تشرة في اللهم دن مر من اللهم دم منكر الراس السحر اللهم دم منكر الراس السحر اللهم دم كل عاشق كل جن عاشق كل جن عاشق للحرام كل جن عاشق للحرام متلبس باجساد المسلمين ساكن في اجساد المسلمين مستقر في الرأس مستقر في الرأس مستقر في الرأس مستقر في الرأس مستقر في الرأس مستقر في الرأس او في البطن او في البطن خادم في ال البمن ما قادي اللي تشر النحترود دو قدي منلي تشر النحترود دوول قاد منلي ت النحترود دو قادي اللي تش المحترود دوول قدي فيه صور فيه صور فيه صور فيه صور الرقال فيه صور فيه صور الرقال اعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم علي واتوري مسلمين ألا تحضر علي واتوري مسلمين اللهم احرق اللعائن في هذا الجسد من شيطان مارد من شيطان مارد او جن عاشق صد الخادم من تحش الخادم اللي تحش اتود خادم اللي تحش اليهود خادم اللي تحش خادم من تحش اليهود, خاد اليهود, خاد اليهود بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يستغرب داخل الجسد بسم الله يجمع داخل الجسد بسم الله يجمع داخل الجسد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 يحرق من سكن في الجانب الأيصر بسم الله يحرق كل ثبان وكل عرب وكل جن الغوات وكل جن الطيار وكل جن البلاء بسم الله يحرق كل لوال بسم الله يحرق كل روا بسم الله تحرق كل عقرب بسم الله تحرق كل سحر صنع بكم من عقرب صنع بكم من حياه صنع بكم من عقرب صنع بكم من حياه صنع بكم من عقرب بسم الله يحرق كل حارس للسحر صنع بسم من عقرب صنع بكم من عقرب فيه صور فيه صور ودس فيه مغرى ودس فيه نقضرى ودس في مقبره ودس في مقبره بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يشرق داخل الفساد بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يشرق داخل الفساد بسم الله بسم الله يشرق بسم الله يشرق من سكن الرمل بسم الله يشرق من سكن ومن سكن الرمال ومن سكن الظلم ومن سكن الظلم ومن سكن الظلم بسم الله حرف شدة شدة شدة دا حرف شدة حرف شدة حرف شدة حرف شدة دا حرف الله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 بسم الله يحرق كل جن صالم مسهم صالم لشحن اسود شحن اليهود شحن اليهود شحن اليهود شحن اليهود شحن اليهود شحن اليهود شحن اليهود شحن اليهود شحن اليهود يحرق كل خادم لشحن اليهود يحرق كل خادم للشحن يحرق ملوك الجن الكفراء يحرق ملوك الجن الكفراء يحرق ملوك الجن الكفراء يحرقون يحرقون يحرق قدامهم وأعوانهم يحرق قدامهم وأعوانهم يحرق قدامهم وأعوانهم يحرق قدامهم وأعوانهم يحرق قدامهم وأعوانهم يحرق قدامهم وأعوانهم يحرق كل خادم الساحر يحرق كل خادم يحرق <تصفيق> يحرق كل معين الساحل <تصفيق> كل معين الساحل في هذا الجسد تشتع عليه النار, النار داخل الجسد تشتع عليه النار داخل اللهم كما حاولت سحب اللهم تتبعها بالنار اللهم كما حاولت اللهم تتبعها بالنار اللهم اشعل النار في راسه اللهم اوقد النار في راسه اللهم اوقد النار في راسه الله اللهم اجعل الرققه يغلي اللهم اجعل الرققه يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي اللهم صب من فوقه قيصينا رأسه ماء ساخنا اللهم صب من فوق رأسه ماء ساخنا اللهم صب من فوق رأسه ماء ساخنا اللهم, ما اللهم, ما اللهم من تحته ماء باردا اللهم من تحته ماء مثلجا اللهم من تحته ماء مثلجا تتصلب به الحروف تتصلب به الحروف يتصلب به الحروف اللهم تتبعه بالنار اللهم تتبعه بالنار داخل الجسد اللهم تتبعه بالنار داخل الجسد اللهم اجعل دماغه يغلي دماغه يغلي يغلي يغلي, يغلي. واحرقه حرقا شديدا واحرقه حرقا شديدا واحرقه حرقا شديدا اللهم اجعله يتصبب عرقا يتصبب عرقا لا اسparquet مغيث ولا مغيث اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سميع يا مجيد يا سميع يا يا سميع يا, يا سميع يا مجيد اللهم انا على بابك واقفون لرجاء لرجاء ليرجاك امني اللهم امن لنا بجند من عندك بجند من عندك بجند من عندك بجند من عندك يعذبون هذا القبيح يعذبون هذا القبيح اللهم صل عليه ملائكه ينزل يضربون وجهه يضربون وجهه يحرقونه يحرقونه يحرقونه يحرقون يصلبونه يصلبونه يحرقونه ويصلبونه اللهم عليك يا رب الارباب اللهم عليك بحاله سحر المقبره بحاله سحر المقبره بحاله سحر المقبره بحاله سحر المقابر بحارج سحر المقابر بحارج سحر المقابر مقابر اليهود, مقابر اليهود اللهم عليك بكل سحر الجثة في مقابرة اليهود اللهم عليك بكل سحر الجثة في مقابر اليهود اللهم عليك بكل سحر الجثة في قبر يهودي في قبر واحرقهم من الدخان واحرقهم من الدخان واحرقهم من الدخان واحرقهم من الدخان واحرقهم من الدخان الله الله <سؤال> محرخهم بآياتك وكلامك اللهم يا ربنا وملكنا اللهم انفرنا على من آذانا اللهم انفرنا على من آذانا اللهم من أراد المسلمين بتوقف فرد كيله في نشره اللهم اجعلنا في رحورهم اللهم اجعلنا في رحورهم اللهم اجعل سلامنا فهاما عليه للنار سهام عليهم لله سهام عليهم لله سهام ان تقطع اوصالهم تقطع اوصالهم تقطع امعاءهم تقطع امعاءهم تقطع امعاءهم, تقطع أمعاءهم. اللهم احرك حاله في السجن اللهم احرك حاله في المقبره حاله في المقبره حاله في المقبره اللهم عليك بكل السهم استعمل فيه سم العقرب وسم ثعبان استعمل فيه سم العقرب وسم ثعبان استعمل فيه سم العقرب وسم ثعبان فيه سم العقرب وسم ثعبان استعمل فيه سم العقرب وسم ثعبان اللهم عليك للتشش في نقدض في نقداح في نقاح في نقداح في نقدض في نقداح في نقداح في نقداح في نقد في تعامل اللااءن عاعمل ولانا من الجاس في ف دو في طعان وستقر في الق وستق في ال القمة في الغ وستقر في الغ الله معك لخاري الشن نقادر خاري الشن نقادر خاري الشن نقادر شن نقادر هل نقادر هل نقادر شن شن شن شن شن شن شن شن شن شن شن شن شن شن شن شن تشريح حواري والابدان تشريح حواري والابدان تشريح حواري تشريح حواري تشريح <ت Liberty Overwatch> الجثام تشريح الجثام تشريح الجثام تشريح الجثام تشريح الجثام تشريح الجثام تشريح الجثام اللهم فعلك لكل هجمه لنا لكل تشريح مدفون لكل تشريح الرجيم من الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم الرجيم الرجيم الرجيم بسم الله يليل في في يل في يل في ش الله سي يل في الله سي في أش إنسييل في ش إن الله في أش إنما سي في شما سي في إن اللهسي يل الله الله عليه ب ذلك الذا غفر عليك بالاشهار كلها اللهم عليك بمن شرك ال16 اللهم عليك بمن شرك في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره في مقبره اللهم عليك بمن دفن الثقفه مقابر اليهود اللهم عليك بمن شرك في مقابر اليهود اللهم دعنا نمر الاشهار كلها في النقاابض في النقاابرب في النقااب في, في المقابر اللهم عليك بمن شة التشر في النقااب بض اللهمعليك ب أن شة الله اللهم عليك بمن صاحب استخلاف المقابر اللهم دم من فتنية اللهم دم من شرات الله السحر اللهم دم من شرات السحر اللهم دم من كل عاشق كل جن جن عاشق كل جن عاشق للحرام كل جن عاشق للحرام متلبس باجساد المؤمنين ساكن في اجساد الجنين في, <الؤل <ON> <raise�> <acceleration> في الروح مستقر في الروح مستقر في الروح مستقر في الروح مستقر في مستقر في الضمن مستكر في الرحل أو في الفضمنمن أو في الفضمنما أو في الفضنما خا منلي تشر المحضرولول قال من تشر المحضر أول قال من س المححضرول أول قال من تحل المحضرولول في ميسحرم معقوله سحر معقوله سحر معقوله سحر معقوله فيه صور فيه صور فيه صور فيه صور ومقبال فيه صور ومقبال فيه صور بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وقتوني مسلمين ألا تعدوا علي de militares en el jardín de بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم الله يشرق بسم بسم الله يشرق داخل الجسد بسم الله يشرق داخل الجسد بسم الله يشرق داخل الجسد بسم الله يشتعل داخل الجسد بسم الله يشتعل داخل الجسد بسم الله يحرق داخل الجسد بسم الله يحرق داخل الجسد بسم الله يحرق داخل جميعا عدونا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا بالمؤمنين والمهدنات ثم لم يسيطر لهم عذاب جهنم فلهم عذاب